de fan, de l'Abdullah, من شعار الثلاث الغمع المسجد هو قم انطلق بآلاف من المطلين وينتظرون لقاءا كبيرا ينتظرون لقاءا بعيدا حيث يشرف هذا المكان بعد قليل والسيد الرئيس جمال عبد الناصر وعضيس الجنبورية العربية المتحدة الكبير الرئيس العلاقي عبدالسلام عارس لأديان ثلاث الجمعة من هذا المكان الكاهرة من مجد النولان الولان الحتاوي كيداتي يا سادتي نستهل هادف الشعائر wa laqad bghina sammita abdullah wa smuha al Oh mm -hmm. don du fon ni موانين نورينو نونو and mm -hmm. No, mm -hmm. Can sau dôn No, <laughs> no,